بوك تو كوري عشرون عشرون شو تخطو عدّا هيك محادثة قصيرة رقم واحد محادثة قصيرة رقم واحد عرام كوري بوشون. অনুগ্রহ করে এটাকে নিজের বাড়ি মনে করুন আপনি কি খাবেন আপনার কি সঙ্গীত পছন্দ أتحب الموسيقى؟ أمار شاستريو شنجيت بوچند أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية انا أحب الموسيقى الكلاسيكية إيغولو أمار سيدي هاذه سيدياتي هنا سيدياتي أبنكي كونو بادو جانترو باجان أتعزف على آلة موسيقية؟ أتعزف على آلة موسيقية؟ إيتا آمار غيتار هذه قيثارتي هنا غيتاري أبنكي غانغاي تبهالو باشين؟ أتحب أن تغني؟ أتحب أن تغني؟ আপনার কি সন্তান আছে আইনদাকা আতফাল আইন আপনার কি কুকুর আছে আপনার কি বিড়াল আছে এগুলো আমার বই هنا توجد كتبي هنا توجد كتبي حاليا هذا الكتاب اقرا حاليا هذا الكتاب apni ki ماذا تحب ان تقرا تحب ان تقرأ؟ আপনার কি সঙ্গীতের আসরে যেতে ভালো লাগে আপনার কি থিয়েটারে যেতে ভালো লাগে আপনার কি ج اللاجي أتحب أن تذهب إلى دار الأوب أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا